بوك تو سديم دي سياد يدن واحد وسبعون واحد وسبعون نية <تصفيق> إرادة شيء <تصفيق> إرادة شيء شوخصيت <تصفيق> ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ <تصفيق> هل تريدون ان تلعبوا كره القدم هل تريدون ان تلعبوا كره قدم <تصفيق> هل تريدون ان تزوروا اصدقاء هل تريدون ان تزوروا اصدقاء <تصفيق> يريد, يريد <متحك> لا أريد أن آتي متأخرا لا أريد أن أتية متأخررا لا أريد أن أذهب إلى هناك لا أريد أن أذهب إلى هناك أريد أن أذهب إلى البيت. أريد أن أذهب إلى البيت كتم زوستك دوم أريد أن أبقى في البيت أريد أن أبقى في البيت كتم بيتسام أريد أن أكون لوحدي كتش تزوستك؟ Heú rí bakha Ahuna? hunna? He bakha Ahuna? a hunna? Ceš tu jesť? He tu rídu spať? zajtra od هل تريد أن تغادر غدا؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ ستي زوستايد هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد ان تبقى حتى غدا؟ سيتي زابلاتيت اوتشيت هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ tu reed, el tu read tetvá elbhraán fachat chcete iznať kotéku? E chcete ť do kina? chcete do أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟